وما تنفقوا من خير فد أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بصيامهم لا يسالون الناس الحافه وما توفق من خير فإن الله به عظيم الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سرّوا علانية سرّوا علانية فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون